فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ومن حولها وسبحان الله رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إنه أنا اللَّهُ الْعَزِيزُ الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء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 الرحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا ام من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَطْقَٰطَ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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ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 أو لا يأتيني بسلطان مبين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن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 o Müslüman ve İnananlar. Allah'ın adıyla, Rahman, Rahim. Allah'tan korkma. Allah'a dua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 ثما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قوارير قالت ربي ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود قوم صالحا ان يعبدوا الله فريقان يختصمون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 بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك ذَلِكَ له قوم يعلمون وَأَن جِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ا انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قال إلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْ جِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله Allahue ve selamun ala ibadihi lzinin istafa kulil hamdulillahi ve selamun ala ibadihi lzinin Allahu Kalan kalan kalan kalan kalan kalan kalan kalan نابيه حدائق ذات بهجه ما كان لكم انتم بتم شجرها الاله هم مع الله الاله مع الله بل هم قوم يعدلون ام جعل الأرض قرارا ام جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنه وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعا أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرِ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرِ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إله مع الله أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اِلهُهُمَّ مَعَ اللهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْذِيَاحَ بُشْرَةً بِنَيَّةِ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ أَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 Qul la yâlem mu fu fi s-ma-wat ve al-ardi il-gi-be illa Allah. Vma y-şgurun نعمون، وقال الذين كفروا إِذَا كُنَّا تراباً وأباؤنا إن لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل.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 في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه له دو ورحمة للمؤمنين وَإِنَّهُ لَهُ دَوَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ve la tısmiğü sümme du'a eza ve la müdberin ve ma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 فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي قال أكذبت بآياتي ولم تحط بها علماء أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْنَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآهَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُؤْمِنُونَ فَقُفِّ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْتُهُ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وَهُمْ من فَزَعٍ يومئذ آمنون اللهم جنبنا من الله منجا من جاء بالحسنات فله خير منها وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آهُونَ وَمَنْ يُجَاهِدْ بِالسَّمْعِ فَانْكَبَتْ وجوههم, وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار. الله نعوذ بك من النار. بك من, من النار. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد التي حرمها. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 وما ربك بغافل عن ما تعملون